قريب من المتقبل و وما هو كما قد كتب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها آخر فلينغل الإنسان الإنسان من مخلق فَلَنْ يَنْظُرَنَّ إِلَّا أُخْرُهُ خُلِقَ مِنْ مَا إِنْ دَافِعٌ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّبْيِ وَالْتَرَامِ Terima kasih kerana لا وهو بالهز انما يقولون وتظنون هو بالهز بالهز اضحك لله انما يكيدون كيدا واكيد كيدا منكِ الكافرين أنهمرو واذا ومنكِ الكافرين أنهمرو واذا وَبَنَّى اللَّهُ